Slotte kledelbele, havrietje, heneali. Raad wel, ik heb heneali. Ach, dommage, hoe, ik ben een soedek heneali. Ja, te ik محشوقتي وبنتي لقى مقابل روحي أمت في دول أمو اشتنست بالعسل وطلعت هل قد حلوة يا رب في يمج اعيش نهايم نجمات يمج محل والقمر تحت خاديم اياف ذو ايام طول الحلو غيرت كل البئيم ما أعتقد مثلك اكو صدقيني بهالدنيا مرغد قلب الحضري تشهن راح تبالي لك هنيالي يالي اشتم ik ben